خللَفَ مِن بعدهم خَلْفٌ أَضَعوا الصَّلاةَ وَتَّبَع الشَّهَواتِ فَسَووفَ يَقَوون غَيّ إِلَّا مَنْ تَبَ وَآمَنَ وَامِلَ صَالِحًام فَأُولائِك فَأُولائِكَ يَيدخُلون الجَّةَ وَلَا يُظلَمونشيَيْئ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 فَلَنَنزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ نِعْمَتِي ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ لَهُمْ أَوْلَىٰ بِهَا أَصْلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَ رَبِّكَ حَْمَم مَّ قَضِيَا ثَُّنُ نَجج الذينَ التَّقَوو نَذَر الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثََا وَإذاَا تُتَّْ عَلَيْهِم آياتُناَا ذَيّنَاتٍ قَالَ الذينَ كَفرَروا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم؟